ب س م الله الرحمن الرحيم إنا أ ر س ل ن ن ا و ع ه النابلسي أ ننذر قومك ي للعلوم ب الاسلاميه اعبدوا الله يغفر ل ك م من ن ذ و ب ك م و ي خ ك م إ ل ى مسمى أجر إ ن أجد ا ل ل ه إذا جاء لا ي ؤ خ ر ل كنتم ت ع ل م و ن ق ا ل رب إني دعوت ق ا س ل ي ل ا و ن ه ا ر فلم يزدهم دعائي الا فرارا و إ ن ي كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم, جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم و أ ص ر و ا واستكبروا استكبارا ثم إ ن ي دعوتهم جهارا ثم اني اعلمت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربكم, استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا و ي م ب د ك م باموال وبنين ويجعل لكم ج ن ة ت موسوعه النابلسي للعلوم ا ا ر الاسلاميه و ا ا موسوعه النابلسي ر للعلوم ه الاسلاميه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 فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أ ن ص ا ر ا وقال نوح رب لا تذر على الارض أ ر ض من ل لا على ل ك ا ديارا ا ف ر رب تذر ي ن أ من الكافرين ديارا إ ن ك انت ذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي, رب اغفر لي ولوالدي, رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيته مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إ ل ا تبارا